ما زن مشائم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تطلع عليه آيات قال أساطير الأولين سنسمه على أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين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 وَإِنَّكَ لَذِى نَكَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ